وما تكون في شان وما تتنو منه من قران ولا تعملون من عمل الا الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء وَمَا يَعْزُبُ أَنْ رَبِّكَ مِنْ مِتْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا, في السماء ولا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْمَرَ إلا, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون